بَن إسرَاب إِلَكَمْ آتَينَاهُم مِنْ آيَةِ بَيينَ وَمَ يُبَددّ الْ النِعْمَكَ اللهَّهِ بِ بَعدنَا جَ أَْ فَإِن اللهَّه شَبيدُ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يَوْمَ القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة أم وَخِدَةَ فَبَعثَ اللَّظَّ وأنزل معهم وأنزل معهم بينَ مُبَشّرينَ وَمُن ذِرينَ وَأَن زَلَمَعَهُم وَأَن زَلَمَعَهُمُكِتابابَ بِالحَقِ لِحكُ مَ بَْنا النَّاسِ فِي نَختَلَكُ فِي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 119. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من طبلكم مستهم البأساء والضراء